أنا أرحب بكم و أرحب بالشباب الذين معي و أسأل الله, الله, الله أن يوفقنا و لكل خير كنت أقرأ قبل فترة حول معركة أحد وكيف كيف أن المسلمين أصابهم فيها ما أصابهم من قتل سبعين من الصحابة مثل ما قال الله عز و جل أو لما مصيبة قد أصبتم مثليها في معركة بدر المسلمون قتلوا من الكفار سبعين و أسروا سبعين فقال الله تعالى لهم أنتم قد أصبتم في العام الماضي مثلي ما أصابوا منكم هذا العام فأنتم أصبتم مئة وأربعين وهم أصابوا فقط سبعين أو لما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قلوه من عند أنفسكم إلى آخر الآية فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل معه مجموعة كرام من الصحابة يعني النبلاء الشجعان لكن سبحان الله قضى الله تعالى وما شاء فعل وقدر لما رجعوا كانت النساء والصبيان والناس عموما ينتظرون مقدم الجيش لينظروا إلى أهلهم الذين جاءوا فكانت امرأة من بني النجار قد قتل أبوها و أخوها وزوجها. ابنها و زوجها شوف الفجيعة كيف قتل هؤلاء كلهم بين يديها الآن قتلوا في المعركة و تنتظر الآن يعني كونه يقولون مات أبوك تتحمل شوية مات أخوك معه طيب على الابن و وزوجي أيضا ابنك مات وزوجك مات يعني الذي ستبكين عليه أكثر منهم فكل الأربعة ماتوا تخير واحد واعلمي أنه مات فلما أقبلوا إليها قالوا قتل أخوك قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قتل أبوك أيضا أعطوها بالتقسيط. قالł طيب ما فعل رسول الله ما قال طيب ولدي وزوجي إلى الآن ما سألت عنهم قالوا وقتل زوجك أيضا قالت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وقتل ولدك العائلة كاملة كلها راحت. قالت فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو سالم وصالح. قالت اين هو؟ أريد إني أراه. فأقبلوا بها يلنا بعد صدراً فإذا هو مصاب. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته سنانه الأربع التي بين الأنياب وشج رأسه وجرح وجهه وجرح ركبته فهو جاي عليه صدراً مصاب أيضاً من معركة جريح والدم على ثيابه فلما رآته قالت أما إذا رأيتك سالما يا رسول الله فكل مصيبة بعدك جلل جلل يعني ليست ليست بشيء حقيقة هذه القوة والثبات على الصبر على المصائب التي تصيب الناس قل أن تجد لها مثيلا اليوم أذكر قبل فترة إحدى الأخواتنا الفلسطينيات سموها بخنساء فلسطين كل أبناءها الأربعة قاموا بعمليات استشهادية ويعني قتلوا مجموعة من اليهود وكانت هي مع كل واحد منهم تصور قبل لا يذهب تصور بجانبه ثم يذهب و يستشهد فقالوا لها بعد أربعة أولاد كل واحد تودع في أمان الله يا ولدي اذهب اقتل نفسك وقاتل فكان كل واحد يعني تصور معه و يذهب فقالوا لها كيف صبرتي قالت والله أنا ديني و بلدي أغلى عندي من أولادي فهذه المرأة من بني النجار يعني إذا تأملت وجدت أن الدين عندها ورسول هذا الدين نبي عليه الصلاة والسلام أغلى عندها من هؤلاء الأربع أغلى من زوجها وأغلى من ولدها وأغلى من أخيها وأغلى من ابنها أما إذ رأيتك سالما يا رسول الله فكل مصيبة بعدك جلل قدرة الإنسان يا جماعة على التعامل مع مصائب الحياة قدرة المرأة خاصة على التعامل مع مصائب الحياة يدل على قوة إيمانها لذلك أنا سأتكلم بشيء من التفصيل حول هذا الموضوع وذلك أن المرأة يغلبها العاطفة في كثير من الأحيان وربما يعني في أمور المرض أو الموت أو نحو ذلك تجد أنها لا تمسك نفسها لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أشياء قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الحالقة والشاقة ومن دعا بدعوة الجاهلية إلى آخرة لماذا قال الحالقة ولا قال الحالق الحالقة هي التي تحلق رأسها عند وقوع المصيبة عليها والشاقه هي التي تشق جيبها إذا قالوا فلان مات أمسكت جيبها وشقته فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء منها لماذا لم يقولها في الرجل لأن المرأة في الغالب تغلبها عاطفتها وربما تكون أضعف ولا تمسك نفسها وتنطلق باكية في مثل هذه المواطن كذلك قال عليه الصلاة والسلام النائحة إذا لم تتب قبل موتها مرأة التي تنوح تنوح دائما في كل شيء إذا تنوح على المصائب وتصرخ ونحو ذلك قال إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها درع من قطران وسربال من جرب يعني لباس من النار عياذا بالله تعذب فيها في النار فلا شك حقيقة أنه لابد بد أن الإنسان يكون عنده أنواع من ذلك أنا سأستمع ما عندكم لكن سأورد قصة واقعية لأحد الأطباء كان حدثني بها أحد الأخوة يعمل استشاري في في أحد المستشفيات حد زملائي فيقول أقبلت لينا مرأة معها ولدها مريض عمره سنتين ونصف يقول فهذا الولد كان مصاب أصلاً يعني بضعف في الجسد وعدة أمراض يعني كانت قد قد نزلت به ما أدرى هل هو من ولادته أو أنها صابة بعد ذلك لكن الولد في هذا السن تقريبا في سنتين ونص يقول فلما وضعناه عندنا في المستشفى وبدأنا نعالجه اشتد الأمر على هذا الولد وصار عنده خراج في لا صار عنده أول شيء نزيف في القصبة الهوائية وانقطع عنه التنفس 45 وأربعين دقيقة يقول فجئت إليه وهو في الانعاش عنها مركزة والولد جثة هامدة فوجدت الأم معها مصحف أزرق صغير تقرأ منه جالسة عنده قلت سلام عليكم أنت أمه قالت نعم قلت أنا والله يعني ما أدري لكن حتى ما يكون مصيبة عليك عظيمة احتسبي عند الله تعالى الولد حالة خطيرة وأظنها ما أدري يكمل أسبوع أو ما يكمل لكن احتسبي عند الله يقول والله ما قالت لي طيب إيش فيه دكتور؟ إيش الأمل؟ قالت والنعم بالله اللهم أشفيه وفتحت الله مصحفها وقرأ يقول كان زوجها موجودا أراد يسألني فقالت لا تسأل ولا سؤال يس. أرجوك لا تسأل ولا سؤال استعن بالله وادعو الله يقول فخرجت يقول بعد ثلاثة أو أربعة أيام شوفي من هذا النزيف ثم أصابه بعد أسبوع نفس النزيف جئت إليها قلت هذه المرة ترى الولد انتهى قالت استعنت بالله اللهم أشفيه الله زوجها أراد يسألني قالت لا تسأل ولا شيء يقول وخلال شهرين أصابه وهذا النزيف ست مرات وكل مرة أقول لها الولد ودعا والمرأة لا تزيد على أن تقول استعنت بالله اللهم شفى وتقرأ مصحفه والطبيب موجود يعني خلاص انتهينا هنا بزاك الله خير يقول فبعد ما أكمل الشهرين ونحن نعالجه كل مرة أصيب بخراج في الدماغ ففتحنا رأسه وحاولنا نعالجه ثم أصيب اشتدت عليه الغيبوبة قلنا يا بنت الناصر الولد هذه المرة ما أظن هي فلت قالت استعنت بالله اللهم اشفه يقول والله كل ما مررت في قسم الانعاش أمر أطل أنظر إلى الولد فإذا الأم تقرأ قرآن عنده يقول فبعد قرابة الأسبوعين أو ثلاثة بدأت الحرارة ترتفع عنده وتنخفض وصار عندها نوع من الاضطرابات فأصيب الولد بفشل كلوي جاءت إليها قلت المرة هذه ما في كلام يعني الولد هذا كيف ينجو سبحان الله ولدك عنده فشل كلوي بهذا السن ولو سيغسل كل مرة يقول فأبين لها أريد البنت تسألني الطبيب يعني يريدها تناقش كيف طيب ماذا نفعل يقول ولا كلمة تقول تقول بارك الله بزاكر الله خير بزاكر استعنت بالله اللهم اشفه يا رب العالم وتفتح المصحف يقول بعدها بفترة ولا يزال منوما شوفي الولد من الفشل الكلوي يقول ثم أصيب بمشكلة عند الغشاء البلوري حول القلب إنا لله يقول وأصيب بغيابوبة قلت الظاهر الولد مات دماغيا ترى قالت استعنت بالله اللهم اشفه يقول جلس الولد سنة وشهرين عندنا بين مرض إلى مرض والمرأة ترافقه طوال السنة وشهرين ما تخرج إلا قليل حتى أن يقول أين أولادها الآخرين لأن واضح أن المرأة ليست شابة المرأة كبيرة قليلا فأكيد إن هذا الولد رقم ثمانية أو تسعة أو عشرة عندها يعني وما أين أين بقية العائلة لماذا لا تذهب إليهم زوجها يأتيها فقط يقول بعد سنه وشهرين خرج الولد سليما معافاً يمشي بجانبها. يقول لم تنتهي القصة بعد. بعد سنتين يقول فإذا بالسكرتير يتصل بي قال في العيادة يوجد امرأة مع زوجها وطفل أو طفلين يريدون أن يسلموا عليك. يقول أنهيت الذي عندي واقبلت للعيادة فلما رأيت الطفل تذكرته وإذا هو ما شاء الله نشيط عمره أربع سنوات ونصف. وإذا معها في حجرها ولد عمره سنة تقريبا وبخير يعني يقول فقلت ما شاء الله هذا صاحبنا اللي قبل سنتين قالوا نعم فقلت للأب قلت ما شاء الله هذا ولدك الكبير هذا أبو أربع سنوات هذا رقم كم من أولادك يعني تلك الأيام صعب يسأل والولد مريض رقم كم هذا رقم خمسة ولا ستة ولا عشرة فقال والله يا دكتور نحن تزوجنا ولبثنا سبع عشرة سنة لم نرزق بأولاد لا ثم هذا الولد المريض هو وحيدنا في ذلك الحين ويمكن جزاء صبرها بعد يقول فأصيب بما أصيب به والأم يا دكتور واقفها معه في الانعاش وهي ليس عندها إلا هذا الولد بعد انتظار سبعة عشر سنة ومع ذلك انظر صبرها يقول والآن رزقها الله تعالى بالثاني هذا إن شاء الله البقية في الطريق نعم يا أبو مروان دكتور عكس تماما القصة اللي ذكرت أحيانا يبتل الشخص في أولاده وبأمراض و بأمراض فبعض نسائنا أدام الله أنه تقول يعني ما ذنب الطفل هذا يعني مصاب بأمراض تعترض مثلا أمراض سرطان أمراض خطيرة أمراض ك... فما ذنب المسكين هذا الذي يعني لا يتجاوز عمره من خمس سنوات لما يعني سبحان الله يعني تعترض على حكم الله تقول يعني ليه شاء الله بلانا في ال في المسيرة هذه مشكلة مش حرام حرام أن الطفل هذا الصليب حسد حرام إنه يصاب بهذا إيه والله هذه مشكلة مسألة الاعتراض على القدر بالمناسبة السرطان بعض الناس يسميه المرض الخبيث, الخبيث إيه الشيخ بن عثيمين رحمه الله أصيب بهذا المرض في أواخر حياته الله الله فكانوا يقولون له شيخ المرض الخبيث فيقول إذا كان المرض يؤجر عليه الإنسان فليس خبيثاً هذا نعمة يكفر الله تعالى به من خطايا فلا تقولوا الخبيث قولوا المرض الخطير ولا يأتي من الله خبيث ولا يأتي من الله خبيث أيضاً أحسن تعالى الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الإنسان شرًا محضًا بل لكنه مرض خطير يعني عموماً والإنسان إذا صبر فله الظفر لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له وإن أصابته شكر. شكر كان خيرا له الله. ثم قال وليس ذلك الأحد إلا المؤمن طبعا النقطة هذه مهمة وهي أحيانا الاعتراض على قدر الله أنت إذا اعترضت على قدر الله لن يقدم ولن يؤخر شيئا هذا كل ما في الأمر أنك ستحرق عصابك وتضيع أجرك أنا لما أصاب بمرض أو يصاب بولد بمرض وأبدأ أقول ليش يا ربي يا الله طيب كونك تبكي ليلا ونهارا لن ير... لن يرفع عنك المرض هذا لذلك حتى النائحة إذا جاءت عند الميت وشقت جيبها وحلقت شعرها وصاحت بها على صوتها ما رأينا ميتا صيحة عنده بهذا الصياح فقام حيا صح, صح يابقى ميت فإيش الفائدة مثل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه يدعى عند الميت ويستغفر له إلى آخر ذلك أما مثل هذا الصياح والنياحة فلا, فلا يغني عنه شيئا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر يوما بامرأة عند قبر فرأها تبكي عند قبر فقال صلى الله عليه وسلم يا أمت الله اصبري المرأة مع شدة البكاء وولدها اللي ميت يعني وثمرت قلبها يا أخي وحبت فؤادها ما ما هو بأي واحد والولد له مكان في قلب أمه وأبيه فلم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام مع البكاء وكذا لم تنتبه إلى أن هذا هو رسول الله فسمعت رجلا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا أمت الله اصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي أنت لو جاءتك مصيبتك ما قلت لي اصبري النبي صلى الله عليه وسلم سكت الوضع الآن نفسيتها غير مناسبة لزيادة النصيحة خلاص أنا نصحت ما قبلت اذا نفسيتها الآن لا تتقبل خلاص فمضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته فقيل لها اتدرين من هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال ايو الله النبي فذهبت مباشرة إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام وطرقت عليه الباب فلم تجد عند بابه بوابين ما في ناس يقولون ممنوع الدخول فطرقت الباب وقال ادخلي فدخلت قالت يا رسول الله يعني اسمح لي والله ما دريت أنه أنت فقال صلى الله الآن أصبر يا رسول الله قالت الآن أصبر فقال صلى الله عليه وسلم لا إنما الصبر عند الصدمة الأولى الصبر الذي يؤجر عليه الإنسان الأجر العظيم أول ما تأتي الصدمة أما بعد الصدمة بساعتين ثلاث أربع عشر يوم يومين خلاص كل الناس يصبرون لذلك تجد حتى الناس الآن تأتي إلى مجموعة تقول مثلا أبوكم صار له حادث ومات يتنوعون في قوة الصبر وبشر الصابرين أيوة مثل ما قال الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إن الله ونيراجعون فتجد أنك إذا جئت وقلت لهم أبوكم مات يتنوعون في مقدار قدرتهم على الصبر لكن غدا وبعد غد خلص كلهم سوا لكن متى يأتي الفضل الحقيقي الفضل الحقيقي يأتي عند الصدمة الأولى سأستمع ما عندك عاصم بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى السلام عليكم و الله لا يزال كلامنا أيها الأخوة والأخوات حول مسألة الصبر و قدرة المرأة على التعامل بأنواع من الصبر كنا وقفنا عند عاصم أيها يا عاصم سم أشانك تتكلم عن نقطة البكاء على الميت الميت يعذب ببكاء أهله عليه أحسنته جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه العلماء لهم فيه كلام في شرحه قال بعضهم إنه إذا كان قد أوصاهم بالبكاء عليه فيعذب بذلك لأنه يعني عمل معصية هو وأوصاهم بها مثل ما كان في الجاهلية يقولون أحدهم لما جاء عند الموت قال إذا مت فبكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة عامري يوصيها يقول إذا مت شقي جيبك وأفعلي كذا هذا كان يفعلون في الجاهلية وقيل يعذب ببكاء أهلية عليه يعني يبلغه ذلك فيتألم يتألم ليش يعني عذبو أنفسهم بالبكاء وقيل غير ذلك يعني لكن الله تعالى لا يظلم أحدا يعني لا يمكن أنهم هم يفعلوا المعصية وهو يعذب. تشغيل القرآن يا شيخ على الميت بعد وفاته يعني في بعض الدول إن بعض ثلاث أيام في وقت م. العزاء يشغلون القرآن يعني. يشغلون أحسن طبعا هو الآن موضوعنا ليس عن التعزية عاصم أو ما يتعلق بها لكن سأجيب أيضا سؤالك لكن حد ما يفتح الباب حول التعازي وأحكام العزاء الاجتماع عند الميت بعد موته كنا تكلمنا عنه سابقا. و ذكرنا أنه ليس من السنة الاجتماع في بيت الميت و قراءة القرآن و ليس من السنة إنما يدعى له ونحو ذلك سمي محمد الصبر على المعاصي كيف تعني به يعني مثلا رجل م. والله مثلا نظر أفلام خليعة مثلا م. أو رجل يقول أنا فتقول له حرام فيقول في لك يا أخي ما أصبر, ما أصبر عنها أو المدخنين يا شيخ أو المدخنين أيه؟ أو أي معصية سواء النظر أو الفعل نعم فاا مثلا تكلم رجل، فتقول والله أنا حاولت أترك أكثر من مرة، بس ما صبرت، بس ما لا ما قدرت هو أصلاً ما صبرت على تركه، آه حلو، أو من الرجل مثلا للمرأة، الصبر على أي معصية كانت، أحسنت هذا من أنواع ذكرتني بالكلام على أنواع الصبر، الصبر من أنواعه اللي ذكره محمد اللي هو الصبر عن المعصية، الصبر عن معصيات الله، إن الواحد يود إنه يشاهد فيلم خليع لكن يقول أنا بأصبر نفسي وأذهب عنه أو بأصبر نفسي مثلا أفرض واحد سافر إلى بلد معين وسكن في فندق أو شقة مفروشة أو كذا وصار الدش اللي موجود موجود فيه أعداد من القنوات فبدأ يفر عليها ويمشي عليها بالريموت كنترول فإذا فعلا في أشياء فقال عوذب المشتراجيم وطفها ووضع رأسه بينا فقال بليس شغل شغل فصبر ولم يشغل ولم ينظر إلى هذا هذا صبر عن عن المعصية, عن المعصية. لذلك ليس الصبر فقط عن نظر الحرام الصبر يا أخي على ترك التدخين مثل ما أشار محمد أيضا الصبر على ترك الجاهة المحرم مكالمات المحرمة ونحو ذلك الصبر عن عدم الذهاب إلى ماكن المعصية بعض الناس الآن يكون عنده مثلا يعني يكون في بلد يوجد فيه مراقص، يذكر فيه، يوجد فيه بارات، يوجد فيه أماكن محرمات، فلا يصبر. تجد أنه جالس وقهاوي وغيره، فلا يصبر يبدأ يذهب إلى ذاك المكان كل مرة. نقول يا أخي أصبر عن المعصية. هذا من أعظم أنواع الصبر. الصبر عن معصية الله سامي عمر أيضا الشيخ في المقابل الصبر على الطاعات يعني نحن الآن م. مثلا في الجو بارد و في الصيف أحسنت في ناس دائما يستعظمون الذهاب إلى المساجد سواء برد أو شيء من هذا القبيل الصبر أيضا على الطاعات أحسنت الصبر على الطاعة طبعا الطاعة يكون فيها نوع من المشقة أو التكليف أحيان لذلك هي تكاليف شرعية تكاليف شرعية لا بد أنك تتحملها مثل مثلا القيام لصلاة الفجر لما يأتي إنسان وينام قبل الفجر بساعتين وهو متعب يكون يشتغل مثلا في عسكرية يشتغل في أي, أي مكان وجاءه متعب تعبا شديدا ثم طولب أنه إذا أذن الفجر قم وصلي مع الجماعة وهو لسه نايم الآن فيحتاج إلى صبر على الطاعة ما ينام عن الصلاة الصبر على قراءة القرآن أحيانا الواحد يقرأ القرآن فإذا قرأ صفحة مل, مل وأراد أنه يضع المصحف نقول أصبر على الطاعة لذلك الله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ويقال لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار إذا المسألة الصبر ويقول الله سبحانه وتعالى وجعلناهم إمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقينون يقول الشيخ الإسلام يقول إن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين نعم يا محمد الصبر على الأذاب أحسنت الصبر أحسنت على الابتلاء في سبيل الله جميل يعني مثل ما ذكر استشهد بالآل ياسر سمية بن تخياط وزوجها عمار وابنهما ياسر لما كانوا يعذبون البلاء كذلك بعض الناس قد يبتلى أحيانا في دينه بعض الأخوات مثلا مع حجابها وتحصنها تبتلى في دينها تستهزأ بها أحد أمها تقول لماذا تتحجبين تهدد بالفصل من عملها نقول اصبر على هذا البلاء أنت مأجور على هذا امرأة مثلا تبتلى بزوج مثلا أخلاقه سيئة معها وعندها أو عندها أولادها وأولادها تريد أن تربيهم تربية حسنة نقول اصبري على البلاء أنت مأجورة على هذا إنسان ابتلي أحيانا بمرض أصابه أحيانا في نفسه أو في ولده أو ابتلي بفقر نقول يا أخي هذا كله بلاء سواء ابتليت في أمور دينك أو بتليده في أمور دنياك أو بتليده في أولادك أو بتليده في مالك أو بتريد في أي شيء ينبغي الإنسان أن يعود نفسه أن يصبر على البلاء وهذا هو النوع الثالث من الصبر ذكرنا الصبر على عن المعصية والصبر على الطاعة والصبر على المصائب والبلاء المصائب منها موت الأولاد وغير ذلك طيب كيف يستطيع الإنسان يا جماعة يصبر على المصيبة يعني كيف يستطيع يوطن نفسه ويعودها على أن إذا مات ولده أو أصاب بيته حريق وذهب ماله أو سرقت سيارته أو يعني أصاب أي مصيبة أنه يصبر كيف يستطيع يوطن نفسه هيا محمد يعلم أن هذا اختبار من الله سبحانه أحسنت, بقى. أحسنت, بقى. أحسنت يتخيل مقدار الأجر المترتب على هذا لذلك لما أحد السلف جاء جاءوا إليه وقالوا له قد مات ولدك يقول فقال لا حول ولا قوة إلا بالله يكون ثم تبسم قال إِنَّا لله إِنْ يَلَيْهِ رَاجِعُونَ وَقَامُ لِيَغْسِلَهُ يُكَفَّنَ إِلَاهُ فقالوا له بعد العزاء قالوا لماذا تبسمت قال حزنت فلما تذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس للمؤمن جزاء إذا قبض الله تعالى حبيبه أو صفيه في الدنيا فصبر ليس له جزاء إلا الجنة يقول لما تذكرت هذا الحديث تبسمت فرحا بهذا الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن إذا قبض الله تعالى صفيه في الدنيا صفيه ليس, مق... ليس ولده فقط حتى لو عندك صاحب صديق صفي لك أو أخت أو مثلا امرأة عندها خالة عم إلى آخر صفية لها إذا قبضها الله تعالى وصبرت صبرت في الدنيا ليس الوجزان إلى الجنة نعم يا عمر أيضا يا شيخي من الصبر الصبر على الحجاب وسط السهزاء المنزل أحسنت المنزل جميل خلاص دائما يستهزئون بالحجاب خاصة المحجبات وطالبات الجامعات وما شابه ذلك جميل هذا أيضا من أنواع الصبر على البلاء أن المرأة إذا تمسكت بدينها قد أحيانا يأتي شيء من السهزاء فيحتاج أنها تصبر أحيانا السماع المحرم يقول يا أخي أزعجتنا أقفل الموسيقى أقفل خلاص يا أخي أنت فأصبر على مثل هذا البلاء نعم يا أبو مروان. لا الاحتساب للأجر يا شيخ زي مثلا وفاة زوج مسلمة لما جت للرسول صلى الله عليه وسلم. ذكرت أنه توفى زوجها وكذا. فعوض الله من خير من أبو سلمة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت نعم لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لما أصيبت بالمصيبة مصيبة موت زوجها قال لها قولي اللهم أجرنى في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. اجرني واخلف لي خيرا منها فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي هذا الدعاء قالت ومن خير احسنت ما شاء الله عليك قالت ومن خير من ابي سلامه زوجي انا بلقى خيرا من قال قولي انت وبس ييسرها الله فقالت اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها عوضني احسن منها فلما اكتملت عدتها فإذا ياتيها الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبا يعني وهي تقول من خير من أبي سلام و إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها فكذلك حقيقة يعني كون الإنسان المنهج الشرعي في التعامل مع المصائب والذين الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إنا لله, لله و إنا إليه راجع نحن لك يا رب العالمين تفعل بنا ما تشاء سمعي وبصري ومالي وجسمي مالي ومعيشتي ووظيفتي كل لك و أنا إليك راجع يا رب العالمين وكذلك الدعاء اللهم أجرني في مصيبتي أجرني يعني كن جوارا لي كن معينا لي في مصيبتي أنت لو لو تصاب بمصيبة معينة ويأتي إليك إنسان مسؤول كبير وعنده أمواله يقول خلاص اعتبرني أخوك في هالمصيبة ارتحت لا. تقول لو احتاجت ماله أو احتاجت شفاعة أو واسطة هالرجل موجود فما بالك لما تقول يا ربي أنت أريدك أن تجيرني الله أكبر. مثل ما قال أبو الحسن اتهامي لما مات ولده يقول في قصيدة يقول حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بين يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبرا خبر من الأخبار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري قصيدة طويلة وإذا رجوت المستحيلة فإنما تبني الرجاء على شفير هاري طبعت على كدر وأنت تريدها صف من الأقداء والأقدار إلى آخر ثم قال عن ولده قال يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. يقولون فلما مات أبو الحسن اتهامي رؤيا في منامه فقيل ما فعل الله بك فقال غفر لي قيل بما قال بقولي في رثاء ولدي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. فأنت إذا طلبت جوار الله أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها بلا شك أن هذا يكون فضل أنا ودي أسمع سؤالك عاصم لكن الأخوة يشيرون أن الوقت انتهى أعطني كذا سريع سريع ومع أن المخرج بيزعل علينا لا مجرد بتكلم عن صبر أنه مصفات الأنبياء أحسنت الصبر جميل أنه مصفات الأنبياء لذلك لو لم يصبر الأنبياء على دعوتهم أو نحو ذلك وإلا كان ما ما يعني ما يعني مشى الدعوة عليهم أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يجعلنا الله تعالى من الصابرين الله الذين إذا أصابتوا مصيبة قالوا إن الله هنا يراجعوا نسأل الله أن يكفينا أيضا شر المصائب أشكر لكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين قناة قراء أشكر لكم هذا الإنصات زاكم الله خير إلى اللقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته